بوك تو خمسة وعشرون خمسة وعشرون شهر ده في المدينة في المدينة ترن إستاسيوننا جتمك استيورم أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار. gitmek istiyorum. أريد أن, أذهب إلى أريد أن أذهب إلى المطار. şehir merkezine gitmek istiyorum. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Tren istasyonuna Nasıl giderim? Nasıl giderim? Nasıl giderim? Nasıl giderim? Nasıl giderim? Nasıl giderim? Havalimanına Nasıl giderim? Nasıl giderim? Nasıl giderim? Nasıl giderim? Nasıl giderim? Şehir merkezine Nasıl giderim? Nasıl giderim? إلى وسط المدينة كيف أصل إلى وسط المدينة؟ بيرتاكسية اهتياج ممار أحتاج لسيارة أجرة أحتاج لسيارة أجرة بيرشير هارتسنى اهتياج ممار أحتاج لخريطة المدينة أحتاج لخريطة المدينة bir otele لفندق. احتاج لفندق. أستأجر araba أن istiyorum. اريد ان استاجر سياره. أريد أن أستأجر سيارة. هنا بطاقه الائتمانيه. هنا بطاقة الإئتمانية. إشته سرّج برجام. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. شهر دعير لجك نماش. ماذا يوجد في المدينة ليرا؟ ماذا يوجد في المدينة ليرا؟ شهرن، اسكي قسمنا قيدنز. اذهب الى, الى المدينة القديمة. Şehir turu atınız. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Limana gidiniz. اذهب الى الميناء. اذهب الى الميناء. Liman turu yapınız. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. قرر الميدر باش كنوار. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.di'yi ziyaret edin.